فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجد المحسنين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 فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيب وأنبثنا عليه شجرة من يقطيب وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أن خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا انهم من اففهم لا يقولون من اففهم لا يقولون ولذ الله وانهم لكاذبون اتطف البنات على البنين